ليظهر سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن نفي أذنيه وقرن فبش شره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض رواسيا تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأزلنا من السماء ما وأزلنا من السماء ما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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يا بني إنها إنتكم إثقال حبة من خردل إنتكم إثقال حبة من خردل فاتكون في صخرة فاتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أت بها الله إن الله لطيف يا بني يا أقم الصلاة يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 إلى أجر مسمى كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 ستقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولوده وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارضاتموت ان Al-Fatihah al